يما يما كبرت وشابت أحلام رجال مدري أن استعجلت هو هي عجولة يا ياسمين الجرح وشلون تختال قصة بمات الورد في أول ثمولة أطيح أطيح وطيحة تغني لي أمان مثل المطر لا طاح ورضخ خجولة ودي ودي أعوى الطفل من حال الأطفال ما زالت أحلامي تعيش الطفولة ودي أعوى الطفل من حال الأطفال ما زالت أحلامي تعيش الطفولة يجرني يحزني على لحن موال كل الجموع الواقفة صفقونه يحتال في فرحي وإذا جيت بحتالي يرسم على وجهه ملامح ذهوله لو ينتبع فرحي سياسات الإذلال أنا على الحزن أخذت البطولة لا أذخر الدمها إلى حبر سالة يمكن تسولف شيء العاجز نقولها طبع البحر يهدي حكاياه الجال بس الثمن غالي يدرها ولولة يما ديت إيش مالك بشي؟ قال بس تنزدّار الحلم لآخر خصوبة خليني خليني ألعب في مراجيح الأطفال ما زال فيني طفل ما قصد خليني يلعب في مراجيح الأطفال ما زال فيني طفل ما قصد